Słyszałem o tym, Wszystkich tych, Akbar. są Akbar. stanie znaleźć إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضال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 وَكِتَابَ آمَنُ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِن قَبْلُ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهَهُمْ فَنُرَدُّهَا عَلَىٰ آدْمَارِهَا فَنُرَدُّهَا عَلَىٰ آدْمَارِهَا أَوْلَىٰ لَنَا أَن نَّعَنَّ أَصْحَابَ السبت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 Sami Allahu l-Man Hamida. Rabbana akbar. Allahu akbar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 وَلَمْ تَرَ إِنَ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا من الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤلاء أُولَئِ من مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيْلًا الذين الَّذِينَ لَعَنَهُمُ الله ومن عن الله فلن تجد له نصيرا أم له نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على من آتاهم الله من فضله فقد آتينا